Vücutumun ahlakı, vücutumun ahlakı, vücutumun ahlakı, vücutumun ahlakı, vücutumun ahlakı, vücutumun ahlakı, إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقه بروح أحسن أتسعى إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقه بروح أحسن أتسعى إله الناس كرمني لأني لست عاديا حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسكولية نحيا حياتي بالقيام أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي لأني لست عادية القيام احلى وضايتي بها عليا حياتي بالقيام احلى وضايتي بها عليا. وكل سعادتي اني بمسؤوليه احيا أحب يدي إذا عطت إذا عاشت يدا عليا وأبني عز آخرتي بخير حياتي يا الدنيا أحب يدي إذا أعطت إذا عاشت يدا عليا وأبني عز آخرتي بخير حياتي يا الدنيا أحب يدي إذا أعطت لأني لست عادية حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليان حياتي بالقيام أحلى وضاياتي بها عليان وكل سعادتي أني بمسكوليتين أحية حياتي بالقيام أحلى <تصفيق>